اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مالنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين خلصنا الى ان ال امسي اهل راجول يدخل الجنه وما اهل اللعن مقيم فيها وهذا هو وعدنا اهل الجنه منزلتهم فما لكم بمن كان في الدرجات العلى من الجنان فاذا كانت الجنه هكذا وهي صناع المراه الغاليه فلا بد ان نجتهد في قلوبها والوصول اليها وثمن الجنه هو ان نجتهد في الاعمال الصالحات وان نتقرب الى الله عز وجل بسائر العبادات وكثير من الناس ربما لا يقف على اعمال صالحات فيها بشرى الجنان ولذلك فأنا أذكر من حين إلى آخر بعض الأحاديث النبويه التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أن هذا العمل من عمله دخل الجنة حتى يسجد الامر على الناس وحتى ترتفع الأعذار فتلك أعمال صالحات وهي الجنة. اليوم بحديث أو حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسّت به دخل الجنة. ونقط على شيء من زواجه ومعه كان. قال ربيعه كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم اهالي فاذا جد الليل ابت الى جانب باب النبي صلى الله عليه وسلم وربيع كان من اهل السفره فكان بيته اصلا في المسجد الى فكنت أبيت الى جانب باب النبي صلى الله عليه وسلم اقول لعله يحتاج شيئا فاكون الى جانبه قال فكنت اسمعه صلى الله عليه وسلم هذا في غير روايه مسلم فكنت اسمعه صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان We're uh gonna -huh. Wait, We're <mimic singing> والعبد لا يصل الى مراده الا اذا بذل ان سعاده الله الغاليه تحتاج يا عباد الله الى ثمن فلا بد ان ننزل اهل الاسنان فاننا لا نبذل لاجل الدنيا فلا نبذل لاجل الاخره يعني نحن لنا وكثير من الناس Oh, لو انت سبحان الله وانت نائم وانت على خلاش We not you. You yeah. know فلعطوا على ما رأى انتم تنوتي افضل اطيامة لان كمية الله عليه وسلم نص واحدا على ذلك افضل صلاة اطولها قياما يعني انا you <laughs> سألهها فه... فإذا فكر لا تقل فخل... يا رب أسأل كم درجة الجنان؟ الدنيا أدخل بس الجنان